توجه رب الصمت لحفة قلبها تندئب صوت النعن نتقلمها ام البنين الاربع رفعت ايديها ندعى إيدي ان شاء الله نرفع ايدينا ويا, ويا يد إيدي ان شاء الله قاضية الحاجات ام البنين وحواعجنا مقلية وان شاء الله لشفاء المرضى ندعو هذه الليلة هذه الحاجة نلوى ہے میں تجھ ہی ہوں رب سے میں محفظ غالب ہتیں دے ما تجعلك الربس بلحف قلبها ينجع لحفاه يا وها يا بيه بصاتناح ام البنين ام يا البني ما الاربع رفعات اسمع المستهدف هاي الحايفه بالواديها فيت وجهها غاب يسيمه لفات قلب حالتي ضيعي صوتنا حي بقتال امي يلبيني الاربع وفعت ايدي فاتجه حلد ام البنين امال ما الاخ فاتجه للتعي رفعات فاتجه اه مثل الحامع مثل اللي قيطه عايها ما عندا وركر مثل اللي قيطه عايها والله حي حات قول ومتاعي الفجر لا عيدها وج وقتامل تقعد تموت لا تقدر سب يرقال او تسقي معيدها غف رمي حتى الجيف من هذيب النار الهارضم في توهيجه يا اربل لما ليفك هل فجع رفعاتي هل دعم البنين امال رافعات ايدي رافعات ايدي ها للغايه الحزينه عايه الحزن نال وا مي توجهها ربس لهفه قلبها تندع ها تن صوت النعي نعي ومات ام البنين ام ويلي لك محروفه عيل حاله عيل خيل ويلي يفطير قامو هي البيله وينال فوق اللي تف قد اربع اشتسم ارباح يوم الكلاح كيف والشيدات كل منهم من عزمان ويصف في إنعرف معنى الويفة نعلاتهم مش خوف القادر لا من خبر من هم ليفه هم داقه متلاحه رفحات عيبي هاي لك هاي الحزينه هاي الحزينه لوه بي وعلينها بلا حف طلبها بلا الجيش الاستاذ جابر الكاظم كفلا ودان في الوحي <تصفيق> وشاهدوا اسمع وضيع فوقف عا والجو جيل فاله كذا ام برجات. ام فاو اسكرانه ام ام بركت ام ام بركت ام ام خاربار ايت امال حتى الناس اللي مور عام ام حتى الناس اللي مور تسالك والهانة تسبحك عالجمر حتى الصبر من ها في الاصر بوجه عبيسة صبحي وميسة همي هو ساس ما يفش ما يتوارى ايدي ها قلتها ام وش يجبر الخاطر لا وان حصمان كسر وش يجبر الخاطر لا وان حصمان كسر بها الحالة ظن لت حسب ايام السفر يا علي هاك لحظه رفعت ايديها وصاحت لا حقاها رفعت ايديها وصاحت لا حقاها الله يا كلامر يا كلامر ضايع يا ربي الباشا يا كل امر يا ربي الباشا مش قايل اتبعد عين مين خلني اسكينح نسمع دعوه الوالده الفاجيده صبيتان نار جيفه بالدمعه رجعت ايدي حق اخليت هاي الحازين هاي الحازين هاي الحازين هاي الحازين هاي الحازين رب السلام ناحب وحاسرتي وارحم دمع عيني ناحب <تصفيق> يا ربي مو للعربعه يا شبت الهادي ساعدني الوعدم اللح <سؤال> شياني النسى فين لا والله لح شياني النسى فين ما جيتي شنو ابنسا ما يلحيل من علاها اولادي فن وتروح لنا وتأمل يعوجي ويصن على الحاجي ما تضايعة رفعة ايدي هالي الداع امل من عازي يا ميت ولا لحظه قلبها يا جادو يا ديني صوتي خادم شيخنا في خدمتك حبيبي ام البنين ام ربني <تصفيق> يا رب العرش رد لي له دامع عيني ما حيي بوحسني يا رب ربي نور الليل اربع قلبي تعيتي ابكي على اسم الليل هادي ظهرك فين الليسع فين موهجيتي شن ابهنسه بالقلب فقدت ساح ما عين حمل اولادي في الوطر. حينا و اما له العود ييصل ها الراء يرفع ايدي رفعات ام البنيل ام البنين جينا يا الحاجر تتذكره وانا يعلوه يجهش بالكلم والجارة دمعي العيني يا فاطمة يشفح ديمة مقدعي طيفل وعناي على سبح المصطفى متلهفة عيه هالطيف له مثل مصدعه وفعت ايدي هالي ابدع ام البني ام البيدي للعبار هاي الحزينة هاي